Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Telkah ayat al-Kitaab al-Mubin. Ntelu Alaike min Nabimu Sa wa Fir'aun bil-Haqil qomi yu'minun.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 ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الورفين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّ اللَّهِ مَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ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 وَأُلْقِيَ إِلَيْكَ جَنَاحَ كَمَنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ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 وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا ۚ وَاتَّبِعُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون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 رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون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 "'Inn الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد' "'Quan, Rبي, أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين' "'وما كنت ترجو'